صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَذْكُض نِعمَةَم اللهَّ عَلَيكُم إذكُتُ عَدَ إِذقُُمُ أَعدَ فَأَلَّ فَذَن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 لعلكم تتدون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجين إياك نعبد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 وَالَّتِي كُنْتُمْ مِنْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هم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 اَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ أَفَكَرْتَ بَعْدَ الْإِيمَانِ كَفَرْتُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ففي رحمة الله هم فيها خالدون الله